how shall ii oczywiście صا يا ايها المختاروا ظاهر الطابريا عمت على الاكوان وفقمت عنا لم تجل اظفاره في القلب تنهش دفعت فرثت أفلع الإيمان وبسلبهم حق الأئمة ما رعاهم حق الولي بيالي والقرآن قد قلب على عقبيه ادرتنا الشر البريه صار اين الوصايا اي الصا يا ايها نشكو من السيف المرادي الذي اردا عليا والذ صف الطاغين ومكيد آل أميتين إذ مزقوا كبد البتول وأول الحسنين إن أنسى كل مصيبة يا سيدي لا أنسى يا مختار فقد حسين لا انسى اطفالا عطشا جنبه لا انسى اهمال عين والكف لا انسى اسادا تكفا ونهثرا ورؤوسهم فوق الرماح تداروا sa ya وصايا أيها المختار يا أيها المختار إنه صعبكم في كل يوم في الزمان عودوا خدرت دماؤ المسلمين يا ترى ما ذنبهم يا أيها المحمود تلك السجون بها الألوك تزجل ذنب لهم والأمر ذا مشهود تلك الدماء تراقب ترى أنا يطالب حقها المولود أبناؤكم دبحوا وسموا بعدهم ورثت مآسيهم هنا الأمصار أين الوصايا أيها DEMUKUM HUNA MEHJOOOR WAKITABUKUM MEHJOOOR DEMUKUM HUNA MEHJOOOR WAKITABUKUM MEHJOOOR EYNA ALWOSAIA